فقضاه النسب على سموات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزين السماء الدنيا من صابيح وحيفا. ذالِكَ تَقْدِيرُ العَزِيزِ العَلِيمِ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ دَاعِيَنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّ بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرِينَ فأمّا عادون فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقلوا من أشد منا قوة أ ولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة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 وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ وَأَمَّا ثَمُودَ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْبُرُونَ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُ أَعْدَاءَ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ فإذا ما جاءوها شهد عليهن سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون